الخليج للنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم ح ح بي تعرفها هبي هالشب غيرتو عباس ابوها غيرتو عباس ابوها بنت الكافل معلمة والزينب بحشمها غيرتو, غيرتو روح بعلي وقلبي وياها شي انا بدمعت ملي ابن صعيد شنساها شي روح بعلي وقلبي وياها يا نبي يا شمعداني نص عيني شرزاها <تصفيق> كانه شحي حلو في على درب الجبل غير تلعب ما وردت طق بالسمه لو زعلوا فاطمه غير تشحمل زعلها غير تشحمل زعلها تمشي على ضيل قمر مزينه بالمستقر غير تودينك فلها غير تودينك فلها صفت سفنتي حد غيبتي ياامي بالرفقه حسرتي حتى الدمع ضامي تصفلت صفلتي حد غيبت ايابي بنرافقت حسرتي حتى ندم عضالي <تصفيق> اشحاقا لو تأسرت في الغير تتحذرت توصل ما حاجة قلها توصل ما حاجة قلها HALY NOR, HALY NOR, BI HRAYAW TEFLIGO, SHOYA NILA HABAS BIN, SHOYA BIN, HALAWI SHMARO الصفا. غيرتنا تصرخ هلة, واليو صعب تستجنها, غيرتو وين الفهمها, غيرتو وين الفهمها, غيرت وين الفهمها؟ وتوجب الهدم شدت حزمها السنم سنم وين الظلمها وين الظلمها بتجيب طهر الصبر مو هسه نحتاجه ان صبر ما يدعذر ما عاد له حاجه طهر الصبر مو هسه نحتاجه ان صبر ما يدعذر ما عاد له لا جرح يمن القلب لا ساير على الدرب حيرا نروح بألمها حيرا نروح بألمها إنتاج مؤسسة الخليج الثقافية بشار السعدي ليبتي من حل نور حل نور بها يوجد فلقه شوية بيه <متصفيق> شوية بيه قالوش نار الصفا بعيون اليل وحلم سكت وحزري اللي روح متعلمه على ونهها <تصفيق> روح متعلمه على ونهها اسمه حصاد الجرح ما قعد شرح لا صبر زينب حيسنها <تصفيق> لا صبر زينب حدنها وعاني نفس الهوى ما نعرف وش ماله اعملي لي الضوه ومشققي اسئله وعال نفس الغوا ما نعرفش مايله اعملي لي من الضوء وامشقي قزل على في الحلم راه الشرف انزبي خجل لو انزبي تروحي بالليل <تصفيق> <تصفيق> يلعب بس مين شويه بيه حلويش ما وصفاه يا ريتني نحل له نحل له دي حرايه وتشفيق شويه يلعب بس مين شويه بيه حلويش ما وصفاه يا ريتني نحل له نحل له دي حرايه وتشفيق شويه يلعب